بُوكتُو. ثلاثٌ وسبعة. سبعة وثلاثون. سبعة وثلاثون. في الطريق. في الطريق. هو يسافر. بالموتور سايكل. هو يسافر بالموتور سايكل. توي سو فيلوسيبيد. هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. توي هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. توي باتوا هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. توي باتوا سو هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. توي هو يسبح. هو يسبح. هل هذا المكان خطر هل هذا المكان خطر هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر دالي أوبسنا نا вечер ده سيودي نا بروشاتكا. هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ نية جب ما باتوت. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. نية نا بجريشن بات. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. نيامورمة دسة ورطمة. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. كاد أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن؟ إيقاف السيارة هنا. إما لي أودا أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ كل كدولجو كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ فوزت هل تمارس سكي؟ هل تمارس السكي؟ سفوزت لنقرص هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ مجالي أودا دسة إزنيمات سكي. هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا